ذوق طول هوان والن لم اذق سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَمْ أَذُقِ الله Ya Aku biết Alpha وقا لليل يسو قلب نجاك قلب تائب God bless you. قابلا للثوم قلب تائب ناجاكا قلب تائب ناجاكا قلب تائب لا أجاك رباه وأنا دخلت من الهد بلن طلب الخليل هواك وتركت أنسى بالحياة ولاقي ونسيت حبي وتزلت أحباتي ونسيت نفسي خوفاً أنسا قبل أن أبواك يا غافر الذنب العظيم وقابل المتر قلب انت قامك جل جدا